ونبي وكتاب وشهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وشهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام العزة عنوان الجزيوش تحترف النطرة ضد منها البشر المنتصرة والنور الهادي والبشرى وزداد العزة عنوان الجزيوش تحترف كتبت تاريخ قصاية لنا وحكا فصلا عن وزمان لا في تفضيل أهدى الكون للدالان. كتبت عليه قصاية لنا وحكا فصلا عن وزمان لا يسبق في تفضيل أهدى الكون للدالان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين اللهم اصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى اهل سيدنا ابراهيم وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى اهل سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد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 اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب طبطم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين عاد جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى المدينة المنورة وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد انتهى من أمر عبس وزبيان وطئ وغيرهم من هذه القبائل التي خرج أبو بكر بشخصه وبذاته وهو فوق ستين سنة قائدا لهذه المعارك عاد أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة المنورة ووالله ثم والله ثم والله لكنت أتمنى أن أكون موجودا بينهم لأشهد هذا الموقف هذا الموقف الذي لا يفعله إلا عظماء عظماء في الدنيا وأيضا عظماء في الآخرة موقف اللقاء بين أسامة بن زيد وبين أبي بكر رضي الله عنه أرضاه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل أسامة بن زيد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الستين سنة يستقبل قائدا من قواده اسمه أسامة عمره 18 سنة كيف كان لقاء يعلم أبو بكر من الصرايا والعيون اللي موجودة على أنقاب المدينة زي ما قلنا بارح وكان اللي موجود في منطقة شمال المدينة اللي هيدخل منها أوسامة بن زيد كان هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرطاه. عبد الرحمن بن عوف لما علم من أفراد الاستطلاع بتوه أن أوسامة بن زيد على مشارف المدينة وهو واقف على هذا المدخل أرسل عبد الرحمن بن عوف إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرطاه يقول له أوسامة بن زيد على مشارف المدينة. فما أن جاء سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه هذا الرجل الفز العظيم سيدنا عبد الرحمن بن عوف هو الذي أرسل سلم بن الأكوع إلى أبي بكر سلم بن عبد الرحمن بن عوف كان معسكرا في الجرف أو في منطقة الخليل في المدينة المنورة وراء جبل أحد وسيدنا عبد الرحمن بن عوف عاوز يبعث الخبر بسرعة الريح إلى أبو بكر الصديق ما بعتوش على فارس ولا على فرس فكرين سلم بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه فكرين هذا العداء الماهر أرسل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه أبو بك... سلم بن الأكوع إلى أبي بكر الصديق سلم بن أكوع أصرع من الريح أسرع عداء في الدنيا في زمانه موجود وصل إلى مسجد أبي بكر أسامى على مشارف المدينة أسامى على مشارف المدينة أبو بكر قام فزعا يجر ثيابها أبو بكر كان في بيته وقال لسلمة عد إلى ابن عوف وأمره أن يمسك أسامة لا يدخل المدينة حتى آتيه سلمة من الأكوة خلاص هو الفارس بتاعهم هو السك الحديد هو الطيارة بتاعتهم عبد الرحمن بن عوف يرسله بسرعة علشان يقول لأبو بكر أبو بكر يرجعه بسرعة بسرعة الحق قبل أسامة ما يدخل ويقرب يدخل المدينة ويعدي جبل أحد خليه عبد الرحمن بن عوف يمسك أسامة هناك ويخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ويسير هو على أقدامه أيها الناس من كان حاضرا فليتبعني لنلقى جيش أسامة أبو بكر عاوز اهل المدينة جميعا يخرجوا يقابلوا جيش اسامة عشان يشوفوا الانتصار ويشوفوا العز اللي كانوا كلهم معارضين ابو بكر لا ما تنفذش جيش اسامة ابو بكر عاوز يطلعهم كلهم علشان يشوفوا القائد الامير اللي كانوا معترضين على امارته اهو الشاب الصغير الاسود اللي انتوا معترضين على امارته ده رجع منتصر ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاء ما اكتفاش ان هو يعز اسامة ويمجد اسامة ويعلي من قدر اسامة وهو بيودعه واسامة راكب وابو بكر ماشي جنبه ابو بكر ما اكتفاش ان هو لما حد بياخد عمر بن الخطاب استأذن اسامة واقسم عليه انه ما يسيبوش الا عن طيب خاطر كل دي اعلاء لمكانة أسامة وعز وما كان لأسامة أبو بكر ما اكتفاش بكده لا ده عاوز يثبت للمسلمين في المدينة ويعلي من قدر أسامة أكثر أسامة عنده 18 سنة لسه العمر قدامه كبير أسامة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بيعز قائد لأجيال قادمة أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بيصنع قائد لأجيال قادمة أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بيبس الثقة في قلوب أهل المدينة من نحية أسامة بن زيد ويخرج أبو بكر في الطريق ينادي من كان حاضرا اللي جاهز ما عندهش مشكلة فليتبعني لنستقبل جيش أسامة حقيقة أبو بكر الصديق أظن أنه يستقر في قلوبنا أنه أعظم هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج أبو بكر ويصل إلى الجرف يصل إلى شمال المدينة المنورة فيجد عبد الرحمن بن عوف والعشرين اللي كانوا معاه حرس على أنقاب المدينة مؤفين جيش أسامة ويصل أبو بكر إلى أسامة فلما يرى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أسامة بن زيد يهرول إليه مسرعا يجري أسامة ما على فرسه فينزل أسامة من على فرصه ويسرع يعانق أبو بكر الصديق تخيلوا هذا العناق وهذه اللحظة التي أظن أنها تساوي كل جمال الدنيا أبو بكر يعانق اسامى بن زيد ويأخذ برأس اسامى ويقبلها، يقبل رأس اسامى الخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ برأس اسامى ويقبلها اسامى يريد ان يبتعد فيأخذ ابو بكر بيد اسامى ابو بكر يأخذ يد اسامى ويميل عليها يقبلها فيركع ينزل أسامة على الأرض علشان أبو بكر ما يبسش إيده أبو بكر ماسك في إيد أسامة وينظر إلى أسامة يا أسامة عزمت عليك عزمة خليفة رسول الله لا تدعني أقبل يديك يا الله يا الله على هذا الرجل يا الله انظروا متى يستغل سلطاته قلنا مبارح بيستغل سلطاته دائما في القرب إلى الله عزمت عليك عزمت خليفة رسول الله ده مش أمر ده عزم لا تدعني أقبل يديك ووالله إن لم تفعل فما أطعت أمري أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه هذا هو القلب أمام أهل المدينة جميعا أمام كل أهل المدينة أنصار ومهاجرين يقبل أولا رأسه أسامة بن زيد، ولم يكتفي بذلك بل يم يمسك إيد أسامة ويقبلها أسامة مش راضي أسامة عيل بالنسبة لسن أبو بكر 18 سنة وأبو بكر 64 سنة يرفض أسامة وده عز وتربية وأدب أسامة بن زيد اللي أجزبه ورباه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يقسم على أسامة وأسامة يقول له أو أبو بكر يقول أسامة عزمت عليك عزمة خليفة رسول الله خليفة رسول الله لا تتركني أقبل يديك وإلا ما أطعتني أسامة بن زيد ينظر إلى أبي بكر باكيا يا خليفة رسول الله أما كفاك تقبيل عبد الرحمن بن عوف ليدي الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر ده عبد الرحمن بن عوف لما أبو بكر أمر أنه ما يخليش جيش أسامة يدخل أبو عبد الرحمن بن عوف قبل يد أسامة بن زيد قبل, عبد الرح... قبل أبو بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف في السن فوق الخمسين سنة أيضا يقبل يد أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه وكأنها من السنة أن تقبل يد القائد المنتصر أن تقبل يد القائد المنتصر وينصاع أسامة يقول أبو بكر لا والله ما يكفيني حق يا ابن زيد على كل من طعن في إمارةك أن يقبل يديك لا لازم أقبل إيديك ومشانا الوحدي وعبد الرحمن بن عوف الوحد كل واحد طعن في إمارتك كل واحد ما كانش عاوز جيشك يطلع حق عليه أن يقبل يديك فيقول أسامة وعزمت عليك يا خليفة رسول الله ألا تجعل أحدا يفعل ذلك ويأخذ أبو بكر بيد أسامة يقبلها ثم ينظر إلى الناس أيها الناس قد أغنيت عنكم شرفا لأسامة الله أكبر حقيقة هذا الموقف أراه موقف موقف عز ليس موقف عز لأبي بكر وليس موقف عز لأسامة وليس موقف عز لعبد الرحمن بن عوف ولكنه موقف عز لجيل لجيل رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجيل نزع الله الغل من قلوبهم لجيل يكبر القائد ويجل ويعظم من كان له مكان في هذا الدين موقف عز وموقف مجد لم يعزل أسامة بن زيد ولم يخشى أبو بكر من نفوذ أسامة بن زيد ولم يخشى أبو بكر من حب الناس لأسامة بن زيد ولم يخشى أبو بكر من عودة أسامة بن زيد منتصرا القادة ورؤساء الدول والملوك لما القائد يحقق نصر ويصل إلى قلوب جنوده بيخافوا الصلاطين والملوك والرؤساء والعظماء يخافوا من القائد اللي بالشكل ده لا أبو بكر الصديق ما يخافش أبو بكر الصديق يجل هذا القائد ويعظم. لا أريد أن أطيل في هذا الموقف ويدخل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة المنورة ويدخل معه أبو بكر وما أن يستريح أبو بكر أسامة بن زيد إلا ويذهب ليسلم اللواء إلى خليفة رسول الله وكانت هذه هي السنة السنة أن كان لما القائد يخرج بلواء ويعود يسلم هذا اللواء للنبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد لما رجع ودخل بيته وارتاح ذهب إلى أبي بكر علشان يسلم اللواء بتاعه اللواء اللي عقد له النبي فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه والله يا أسامة ليس هذا بلوائي إنما هو لواء عقده لك رسول الله فلا أحله ولا أستلمه منك فهو عندك حتى طلق نبيك الله أكبر الله أكبر على الأخلاق الله أكبر على الفهم والعز والمجد ده مش أنا اللي اديتك اللواء ده يا أسامة ده اللي اديك اللواء ده مش أبو بكر مش أنا مش خليفة النبي اللي اداك اللي وقدا يا أسامة النبي صلى الله عليه وسلم اللي اداك اللي وقدا يا أسامة الحبيب صلى الله عليه وسلم ما ينفعش اخده منك خلي معاك أمانه حتى طلق نبيك صلى الله عليه وسلم ولذلك أسامة رضي الله عنه والأرضاه يأخذ اللواء ويجعله عنده ويكتب في وصيته إن أنا مثل فضعوا هذا اللواء في كفني وفعلا يوضع هذا اللواء في كفن أسامة بن زيد لأنه أمانة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تؤدى الأمانات هذا الجيل وهذه الأيام هذا الجيل الذي ملأ الحب قلبه ملأ الحب قلبه حب الله حب نبيه حب دينه حب بعضهم لبعض حب الصغير للكبير حب الكبير للصغير يبقى أسامة في المدينة وتأتي الأخبار لأبي بكر بأن المرتدين بيجهز نفسهم مرة تانية فينادي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على أهل المدينة يركبن من كان ظهره جاهزا ومن لم يكن جاهزا فليدركني إلى زي القصة زي القصة أن المدينة اللي كانت مركز التجمع ومركز الانطلاق بتاع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ثم ينادي أبو بكر على أسامة بن زيد يا أسامة أنت أميري على المدينة وابقي معك جيشك كما كان شفتم موقف العز الآخر لأسامة أبو بكر ده شخصية عجيبة بيعمل حاجات عجيبة حاجات يعني ما ينفعش يعملها غير أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أسامة لسه جايين من الحرض ولسه جايين من قتال من الشام مصيرة أربعين يوم رايح وأربعين يوم جاي خدوها في عشرين يوم رايح وعشرين يوم جاي وجيش يقاتل وجيش منهك أبو بكر الصديق يجعلهم في المدينة مش مخلفين ما هماش مع النساء أسامة هو أمير وأبي بكر على المدينة ومعه جيشه أمراء على المدينة كأنما أبو بكر يؤكد إمارة أسامة بن زيد إذا كان آخر عهد النبي بأسامة بن زيد أنه أمير فإن أول عهد أبي بكر بأسامة بن زيد أنه أمير وإذا كان جيش أسامة هو آخر من ندبهم النبي للقتال فإن جيش أسامة هو أول من ندبهم أبو بكر أيضا للقتال جيل يسلم الرايا إلى جيل وإمام يسلم إلى إمام وحبيب يسلم إلى حبيب وينطلق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضه إلى ذي القصة وهناك يقرر أبو بكر أن يقود الجيش إلى مسيلم الكذاب كان مسيلم الكذاب والبحرين واليمن وكل القبائل ارتدت ابو بكر يقرر ان يقود الجيش الى اليمامة الى مسيرم الكذاب وهنا ايضا لهؤلاء الذين يطعنون في خلافة ابي بكرهم الذين يطعنون في إمامة ابي بكر لعلي رضي الله عنه ارضاه الذين يطعنون في بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هؤلاء الرافدة المنافقون الذين بدلوا دين الله عز وجل يظهر في الموقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الكلام ده بعد شهر ونص أو بعد أربعين يوم بالضبط أو خمسة يوم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولسه السيدة فاطمة عيشة وهي زوجة علي رضي الله عنه وارضاه ولم تمنع فاطمة عليا من الخروج مع ابي بكر وقبل ذلك في ان يكون حارسا على انقاب المدينة ابو بكر يركب فرسه ويريد وينظم جيشه على ميمنته سويد بن المقرن وعلى ميصرته النعمان بن المقرن وعلى الصاقة في الخلف عبد الله بن المقرن هؤلاء الاخوة السلاسة اخوة سلاسة اشقاء فخر لأمهم وفخر لأبيهم إن واحد منهم على ميمنة أبي بكر واحد منهم على ميصرة أبي بكر واحد منهم على صاقة أبي بكر سويد بن المقرن والنعمان بن المقرن وعبد الله بن المقرن الأم والأباء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان بين زوجته وبين أم هؤلاء الشباب كلام بتخنئين زعلنين مع بعض فأبو عمر علم بما حدث من زوجته فلامها وعنفها عنفا أو تعنيفا شديدا ما لك وم أبناء المقرن والله ما أنجبت مثل أبنائها فما كان لك من فضل عليها أبناؤها عن يمين أبي بكر وعن يسار أبي بكر ومن خلف أبي بكر احنا بنفتخر بولدنا لما واحد منهم يبقى طبيب ولا مهندس ولا مدرس كبير ولا أستاذ في الجمعة ولا شيخ ولا ولا ولا نعم من حقنا نفتخر لكن اذا علمنا هذا الفخر يبقى الفخر بتاعنا ما يسويش اي حاجة لما يبقى عندنا ولد من اولدنا كالنعمان بن المقرن على الميصرة وسويد على الميمنة وعبد الله على الصاقة يبقى نفتخر صف أبو بكر جيوشه ووقف ونادى أيها الناس يا منصور أمت أمت ده كان الشعار كان كل جيش بيبقى ليهم شعار الشعار الأولاني كان لا إله إلا الله محمد رسول الله أمت أمت أمت أمت يعني ما فيش أثر ما فيش أسرة اللي تحت إيدك من الكفار اقتله يقول لهم يا منصور أمت أمت فيخرج علي بن أبي طالب يا خليفة رسول الله إلى أين قال إلى مسلمة قال عزمت عليك وأقسمت عليك ولا أقول لك إلا ما قال لك رسول الله يوم أحد يا أبا بكر لما سيفك ولا تفجعنا فيك أبو بكر في يوم أحد لما أخذ المشركون في الانسحاب. عز على ابو بكر ان المشركين ينسحبوا وقد قتلوا من المسلمين اكثر مما قتلوا فقال ابو بكر الجنة الجنة والله لا نجوت ان نجوا لا نجوت ان نجوا وانطلق ابو بكر وراء المشركين مش عاوزهم ينسحبوا وعاوز بعد المسلمين ويرجع الرسول الله صلى الله عليه وسلم عاوز يقاتل يمسك به النبي ويقول له يا أبا بكر لم عنا سيفك أو لم سيفك ولا تفجعنا فيك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يذكر أبا بكر بهذه المقولة لا يا أبا بكر لا أقول لك إلا ما قال لك رسول الله يوم أحد لم عنا سيفك أو لم سيفك ولا تفجعنا فيك يا أبا بكر إن أنت مت ضعن وضاع الدين إن أنت مت ضعن وضاع الدين لو الخلافة من حق علي وعلي عاوز الخلافة وعلي مش عاوز أبو بكر يبايع مش عاوز يبايع أبو بكر ما كان يسيب أبو بكر يروح ويموت وبعد كده يبقى إفريكا ربنا ويبقى القدر أراح علي من أبي بكر أي غباء هؤلاء الذين يطعنون في هؤلاء الصحب في هؤلاء الأصحاب في هذه النجوم في هذه الكواكب الدرية أي غباء وأي جهل وأي كفر في من يطعن في هؤلاء وفي العلاقة بينهم ثم ينظر علي إلى أصحاب رسول الله يا ابن عوف يا عثمان يا عمر هل تتركون خليفة رسول الله؟ يورد نفسه المهالك وتنعمون أنتم بالحياة والله لا يخرجنا. لا يخرجنا لا يخرجنا. يخرجن علي يفوق الصحابة اللي مش واخدين بالهم من الموضوع ده ده فعلا ده أبو بكر ممكن يموت تابه لما يموت في في وهو في ميدان المعركة إلا هيحصل فيشتد الصحابة على أبي بكر فيبكي أبو بكر رضي الله عنه أرضاه ويقول والله ما كنت أحسبكم تمنعونني الجنة ما كنت أحسبكم تمنعونني الجنة تمنعونني من الشهادة تمنعونني من دخول الجنة فيقول عمر والله يا أبا بكر ما منعناك الجنة بعد أن أثبتها لك رسول الله أو بعد أن بشرك بها رسول الله ولكنك في الجنة وأنت في المدينة الله أكبر الله أكبر أبو بكر زعلان منهم ويقول لهم أنتوا بتمنعوني الجنة مكنتش فاكركم تمنعوني الجنة عمر يحتج على أبي بكر بالنص أبو بكر من أول ما تولى وهو ماشي على خط النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالشعرة وكل ما حد فيهم يعرضوا يحتج عليهم بيه بحديث بنص لرسول الله قال وقت يا أبو بكر اللي يحتج عليك عمر بنص لرسول الله ما انت داخل الجنة يا أبو بكر والنبي بشرك بالجنة وهتدخلها وانت في المدينة ليه عاوز تدخلها وتفجعنا فيك فما زال أصحاب النبي بأبي بكر حتى نزل أبو بكر على رأيهم وقسم المسلمين أبو بكر عمل 11 جيش ب11 قائد 11 جيش ب11 قائد وكل جيش منهم رايح لقبيلة والجهة معينة حولين المدينة من اقصى الشرق الى اقصى الغرب من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب حداشر جيش اكبر جيش فيهم لخالد بن الوليد ومعه في الجيش العلاء بن الحضرمي قائد وسويد بن مقرن قائد والنعمان بن مقرن قائد وعبد الله بن مقرن قائد ويعني شرحبيل بن حسنا قائد حداشر و... جيش نترك الحداشر جيش دول ونيجي لفترة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الردة حصلت في حياة النبي وبعد موت النبي في حياة النبي ادعى ثلاثة النبوة مسيلمة الكذاب وطلحة أو طليحة بن خويلد والأسود العنسي مسيلمة وطلائحة ابن خويلد والأسود العنسي دول ادعوا النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعهم قومهم القبيلة بتاعتهم اتبعتهم ده في حياة النبي تعالوا نبص شوية ونركز في حتة أنا مش هقول كل حروب الردة ولكني هاقف عند مواقف تستحق النقف نقف عندها الأسود العنسي تنبأ في حياة النبي وهو كان في اليمن وادعى النبوة وهو في اليمن وتبعه أهل صنعاء وأهل اليمن إلا من رحم ربي أهل اليمن ارتدوا تقريبا عن بكرة أبيهم في المدن الكبرى صنعاء ومزحج وغيرها من المدن الكبيرة أما حضر موت والمدن البعيدة عن اليمن فلم يرتدوا وكان في صنعاء وفي اليمن تحديداً كان معاذ بن جبل وابو موسى الاشعري لما ارتد العرب في اليمن واتبعوا الاسود العنسي واسمه عبهلة ابن كعب واخذوا يقتلون في المسلمين مقتلة عظيمة اللي مش راضي يتبع الاسود ويقر به نبي يقتلوه حتى ان الناس اصبحوا ما بين ثلاثة أو ما بين أربعة مرتد متبع للأسود العنسي أو مقتول مصرا على إسلامه أو مواري إسلامه ويسير مع الأسود والإسلام في قلبه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو فارا من الأسود العنسي الناس أصبحوا هم الأربعة دول أربع أقسام الأسود العنسي في اليمن وفي المسلمين دماء يعني ليس بعدها مقتل للمسلمين حتى أن أبو موسى الأشعري ومعاز بن جبل فروا إلى حضرموت وإلى القبائل الأخرى التي لم تتبع مسيلمة الذي لم تتبع الأسود العنسي الأسود العنسي قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ليالي كان هناك رجل اسمه أبو مسلم الخوالاني عبد الله بن ثوب عبد الله بن ثوب رجل من أهل اليمن ناداه الأسود العنسي وقال له الأسود يا أبا مسلم أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم أشهد أن محمد رسول الله قال أتشهد أني رسول لله قال أصبت بالصمم ماذا تقول يا اسود اتشهد ان محمد رسول الله نعم اشهد ان محمد رسول الله اتشهد اني رسول الله ها ماذا تقول أصبت بالصمم كل ما يقوله تشهد ان محمد رسول الله يقوله نعم تشهد اني رسول الله أصبت بالصمم ماذا يفعل الاسود وقد اجتمع الناس فقال الاسود وامر اتباعهم أن يجمعوا نار حطبا ويشعلوا فيها نارا فاجتمع الناس في صنعاء وجمعوا حطبا عظيما وأشعلوا فيه نارا عظيما وأخذ الأسود العنفي أبو مسلم الخولاني وألقاه في هذه النار وأبو مسلم الخولاني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وظلت النار مشتعلة طوال اليوم، فلما انطفأت النار، وجد أبو مسلم الخولاني يجلس في النار يسبح الله عز وجل وإلى جواره قدح فيه ماء بارد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. أبو مسلم لم يرى النبي. عبد الله عبد سوب لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم الأسود العنسي لما يرى ما حدث مع أبي مسلم يخاف على نفسه فيأخذ جنود أبو الأسود العنسي يأخذون أبو مسلم الخوالاني ويذهب به إلى الأسود العنسي الناس لما شافوا هذا المظهر تجرأ البعض وأخذ يظهر الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فكل من كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قتل وكان في هذا اليوم مقتلة عظيمة حتى اختلط رماد النار بدماء المسلمين وأبو مسلم الخولاني أخذه الأسود فنظر إليه أبو مسلم وقال والله والذي بعث محمدا بالحق لن تقدر علي ولن تقتلني فارسلني أترك لك اليمن أبو مسلم خلاص متأكد إن اللي معاه دوت من الله عز وجل ربنا عز وجل بيعز الإسلام في أرض اليمن بأبي مسلم الخولاني الأسود العنسي كان إلى جواره مجموعة من المسلمين الذين يكتمون إسلامهم منهم رجل اسمه فيروز الديلمي رجل اسمه فيروز الديلمي ورجل اسمه دازاويه كلهم فارسيين من الفرس فيروز الديلمي ودازاويه وكان الأسود العنسي قد قتل شهر بن بازان شهر بن بازان هذا كان مسلما وكان هو والي النبي على اليمن الأسود العنسي قتله وتزوج امرأته آزاد اسمها آزاد وهي مسلمة وكان إلى جواره رجل يكرهه ولم يكن مسلما اسمه قيس بن مكشوح الأربعة دول من أخلص الناس للأسود العنسي وهم يكتمون إسلامه فيروز الديلمي صحابي من أصحاب رسول الله وقدم على النبي ولقي النبي وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر أنه يتبع الأسود العنسي دزوي كان مسلما وكان هو أخو شهر بن بازان وكان المفروض هو اللي يبقى والي اليمن من قبل رسول الله بعد مقتل شهر بن بازان وآزاد امرأة شهر بن بازان وهي مسلمة وتكتم إسلامها وقيس بن مكشوح ليس مسلم فأشار عليه الأربعة أن يترك الأبو مسلم الخوالاني يخرج من المدينة يخرج من صنعاء فخرج أبو مسلم الخوالاني من المدينة المنورة خرج عفوا خرج أبو مسلم الخوالاني من صنعاء من اليمن واتجه إلى المدينة المنورة ليلقى رسول الله ويقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا قبل موت النبي بأربع أيام أو بخمس أيام ويصل أبو مسلم الخولاني إلى المدينة المنورة فيجد رسول الله قد مات يعني أبو مسلم الخولاني ده مش صحابي لأنه ما شافش النبي هو أه أسلم في حياة النبي لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنا متخيلني لو حد مننا حوضع اتحط في هذا الموقف بتيألك أنه يجرى له حاجة رايح علشان يقابل النبي ملعاش لا لأمات فيجلس في مسجد رسول الله يصلي ويذكر الله ويصلي على رسول الله فيأتي عمر بن الخطاب كان ده تقريبا بعد عشرين يوم من موت النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يجي يقعد جنب أبو مسلم الخولاني وخلينا دلوقتي مع أبو مسلم في صنعاء شهر ابن بازام مات فيروز الديلمي ودزوي وآزاد وقيس بن مكشوح لما حرأوا ما حدث مع, أبو مسلم مع أبي مسلم الخولاني يقرروا أنهم يغتالوا الأسود العنسي الأسود العنسي يقولون كان كالجبل اسمه عبهل بن كعب ولكن سمي الأسود لثواد فيه بزرقة أسود مزرئ وكان النتن الرائحة شعص الرأس إذا رأيته لا تملك إلا أن تبغضه يا ساتر يا ساتير يا رب كان يعني وضخم الجس واتفقوا أن هم يعملوا خطة لقتل الأسود العنسي أزهد زوجته بالليل هتشربه خمرة حتى يسكر تماما وتفتح الأبواب لفيروز الديلمي ودزوي وقيس بن مكشوح يقتلوا يدخلوا يقتلوه وفعلا تتنفذ الخطة ويسكر الاسود ويدخل فيروز الديلمي متسللا اذات كانت قد خبتهم في البيت ويدخل فيروز الديلمي هو وقيس ودزوي قيس ودزوي يقع الخوف في قلبيهما فيقف بره ومش قادرين يدخلوا الأوضى على الأسود العنسي كان يعني يبص الرعب في قلوب من حولهم فيقول فيروز والله لا أقتلنه يدخل فيروز الديلمي ما هوش لا إراسه من رجله حتى تشير أزاد إلى رأسه وهو تحت الفراش فيمسك فيروز الديلمي رأس هذا الجبل ويكسرها يقول والله لا أدنس سيابي بك ويكسر عنق فيرو الأسود العنسي وهو بيتكسر يصرخ صرخة يعني يفزع منها الناس جميعا ويسبعها جميعا ويريد أن يخرج فيروز فتقول آزاد لا والله لا تقطع رأسه ولا تذهبنا بها إلى رسول الله تشجع فيروز، فيروز يخرج سيفه أو خنجره ويقطع ويحز رأس الأسود العنسي حتى يذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده قبل موت النبي ليلة واحدة، يوم الحد. النبي مات يوم الاثنين، يوم الحد. فيروز الديلمي يقتل الأسود العنسي ويحز رأسه ويخرج في شرفتي. الأسود العنسي وبين جنوده وينادي الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويلقي هو ودازويه وقيس بن مكشوح جسد, جسد الأسود العنسي على جنوده فيقوم المسلمون الذين كان الإسلام مختبئا في قلوبهم ويقتلوا في جنود الأسود العنسي مقتلة عظيمة حتى قالوا أنه لم يبق من جنوده إلا مئة رجل وكان جنوده سبعة آلاف رجل قتل من قتل وفر من فر ولم يبق إلا عدادا قليلا لما ألقي هذا الجسد فيروز الديلمي يأخذ هذه الرأس وينطلق بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دكا يوم الحد قبل موت النبي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم الأحد يفيق قليلا ثم يقول الله أكبر قتل الأسود العنسي قتله العبد الصالح فيروز الله أكبر قتل الأسود العنسي قتله العبد الصالح فيروز ويموت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ويقدم فيروز على أبي بكر وعلى عمر برأس الأسود العنسي وكانت أول رأس تقدم على أبي بكر وأول رأس لكافر تلقى تحت أقدام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق يقبل رأس فيروز الديلمي مرحبا بالعبد الصالح الذي بشرنا به رسول الله والله لست بآخر صالح اليمن ولا أولهم أولهم مين جه؟ أبو مسلم الخولاني وهو جالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي عمر إلى جوار أبو مسلم من أين الرجل؟ من اليمن أتعلم الرجل الذي حرقه الأسود العنسي عارف حاجة عن الرجل اللي حرقه الأسود العنسي فيقول أبو مسلم نعم أبو مسلم الخوالاني عبد الله بن ثوب فينظر إليه عمر يقول والله ما أراك إلا هو أنت هو عمر عمره ما شافه لكن فراسة عمر من الخطاب والإيمان في وجه أبو مسلم الخوالاني فيقول أبو مسلم نعم هو أنا أبو عمر عمر الخطاب ينكب على أبي مسلم الخوالان يقبله ويقبل رأسه ويديه ويقدميه ويقول قم بنا إلى خليفة رسول الله عمر يأخذ أبو مسلم الخوالان إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي حرقه الأسود العنسي يا خليفة رسول الله يبكي أبو بكر, أبو بكر بك بكاء عظيما وينكب على أبو مسلم الخولاني يقبله ويقبل رأسه ويديه ويقول الحمد لله الذي أحياني حتى رأيت من أمة محمد من يفعل به كما فعل بأبينا إبراهيم كيف وجدته يا عمر جبتم منين يا عمر فيقول عمر وجدت رجلا يجلس في مسجد رسول الله رأيت في وجهه من النور والصلاح ما لا يكون إلا عند عبد الله بن سوب الله أكبر عمر عرفه منين عمر عرفه من وشه من وجهه المنور من بسمته من الإيمان اللي بينضح منه من الإيمان الذي لا يكون إلا على رجل تحدث معه هذه الكرامة أبو مسلم الخوالاني رحمه الله كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ويقول والله ما أقوم الليل إلا ليعلم انظروا إلى هذه الرسالة التي يرسلها أبو مسلم الخوالاني إلى أصحاب رسول الله وإلى رسول الله وإلينا وإلى كل جيل والله لا يعلمنا أصحاب رسول الله أصحاب النبي يعرفوا كويس قوي لا يعلمن أصحاب رسول الله أنهم لم يستأثروا به دوننا مش هم بس اللي فازوا بالنبي إحنا كمان هم ما استأثروش به دوننا ولا يعلمن رسول الله أنه ترك وراءه رجالا يحبونه والله لا أزاحمن أصحاب رسول الله على حوض رسول الله كتفا بكتف وزراعا بزراع الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. دأب مسلم الخولاني لا يعلم أن أصحاب رسول الله أنهم ما فازوا. ما استعصروا برسول الله وحدهم. ما استعصروا برسول الله دوننا. ولا يعلم رسول الله أنه ترك وراءه رجالا يحبه. يحبونهم. والله لا أصحاب رسول الله على حوض رسول الله كتفا بكتف. وزراعا بزراع ده أبو مسلم نقف معه وقفه نقف معه وقفه وقبل أن نكمل فيروز الديلمي. كم كان عمر فيروز الديلمي؟ هذا الذي صنع هذه الكرامات هذا الذي قتل هذا الأسود العنسي هذا الذي حمل هذه الرأس من اليمن من صنعاء إلى المدينة المنورة ليسلمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفيروز وهو أعظم من الفيروز بكثير يسلم هذه الرأس لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فيروز الديلمي الذي تشرفت أرض مصر بأن كان من الفاتحين لها كم كان عمره هذا ما نعرفه في الغد إن شاء الله وحتى نلقاكم أترككم في عز الله وفي مجده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته